هذه مقولة العلمانيين اللي يقولون أن الإنسان هو الذي صنع الدولة، والإنسان هو الذي يحدد الصلاحيات، هو يختار يريد شرع الله أم يريد القوانين الوضعية؟ مع أن هذا اللي يقول هذه المقولة لو أنا شرع الله قالوا لا، إنما الواقع لتخضع لذلك، ولا بنريد شرع الله اصلا هؤلاء، هؤلاء العلمانيون هؤلاء كانوا سرق سموهم الزنادقة، اليوم تسهلون معهم، وليست المحرمات القطعية